انه لا يدعي نقل من كل واحد من ائمه السلف على كثرتهم من اهد الصحابه الى وقته في القرن السابع نقل من كل واحد عن كل واحد في كل صفة انه قال كذا وحقيقة ان هذا من الصعوبة بمكان وهذا التنبيه يدل من شيخ الاسلام على الامانه التامة وقد شهد له حتى خصومه بالامانه في النقل والدقه في الفهم وسعه العلم خصومه من لم يطعنوا في شيء من ذلك وان طعنوه في جرأته قالوا جريء وحاد الطبع رحمه الله وبعد بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحد منهم نفاها مع كثرة المطالعة لم يجد أحد من علماء السلف نفى من صفات الله سبحانه وتعالى وقد سمعتم غير مرة رواية الإجماع في هذا الباب روى الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن عبد البر هؤلاء من الذين رووا اجماع السلف من الصحابة والتابعين على اثبات هذه الصفات بالجملة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ثم قال وانما ينفون التشبيه الذي ينفيه السلف واتباع السلف الى يومنا هذا التشبيه تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في ذاته وفي صفاته مع انكارهم على من ينفي الصفات ايضا إذن السلف والسلفيون معا ينكرون على الطائفتين أو على الفرقتين جميعا على المشبهة الذين يشبهون يشبهون الله بخلقه في ذاته واسماءه وصفاته وينكرون على المعطلة الذي ينفون صفات الله تعالى ينكرون على المعطلة الذين يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله ويقولون لهؤلاء نفيتم وجود الله لأن من أراد أي يصف عذما لا يصفه بأكثر من هذا هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا أمام هذه عباراتهم كما سمعتم في درس البارحه هذه العبارة موجودة في شرح البراهين على السنوسيه وفي هاشية البيجوري على السنوسية لئلا يزعم الزاعمون بأننا نتهم القوم بما ليس فيهم بل نحن في إمكاننا أن نطلعهم على كتبهم المقررة على شبابنا للأسف اليوم في كثير من الجامعات التي تدرس الإسلام والأقيدة الإسلامية قال شيخ الاسلام وينكرون على المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه مع انكارهم على من ينفي الصفات ايضا لانهم وسط كما علمتم كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري يقول هذا الشيخ من مشايخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر وهل في هذا التكفير مبالغه أو تمسك بالنص تمسك بالنص يقول الله تعالى ليس كمثله شيء من شبه الله بخلقه رد هذه الآية وكذب الله في نفي المماثلة إذن المشبه كافر ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر الجاحد الذي ليس له عذر في انكاره المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهه ولا يعذر بجهل كافر كما ان المشبهه تلاحظ في هذه الملاحظه بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع التكفير في الحقيقه ليس عملنا التكفير نحن نحكي إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاه والسلام ولكننا نحن نحكي ذلك لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد اذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة وجهد شيئا من صفات الله او شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه ان ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الاسلام ولا يعلم غير ذلك من الاسلام يحسب ان الاسلام هو الاشعريه مثلا نشأ في بيئة اشعريه صرفة ولا يحسب ابدا انه يوجد اسلام غير هذا المفهوم الاشعري الذي يفرق بين الصفات يثبت الصفات, الخ... الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة معذور جاهل وله شبهة الاشعريه شبهة مجسدة قائمة في البيئة الاسلاميه اليوم في هذا الباب ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق فاذا تبين له الحق تبين له الهدى واتبع بعد ذلك طريقه بيئته وطريقه قومه وعقيده اشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بان من فعل هذا كفر لا بد من ملاحظه هذا المعنى <تصفيق> وبعد يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها هكذا يرد شيخ الاسلام على الاشاعره وامثالهم ليس كل من اثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه لا هكذا يزعم النفاء النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته استواء يليق بالله ويثبت المعيه على حقيقتها معية تليق بالله ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه المشبه عند المعطلة هو المثبت كل من يثبت الصفه فهو مشبه عندهم والعجب عند المعتزله العشائره من المشبهه لاثباتهم لبعض الصفات وهكذا وعند الاشاعر المثبته من اهل السنه مشبهه وهكذا كل يتغنى بما عنده نعم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكان كان السلف واتباع السلف من السلفيين اذا رأوا الرجل قد اغرق في نفي التشبيه من غير اثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل لان السني يجمع بين النفي والاثبات ينفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاه والسلام من النقائص ويثبت له صفات الكمال الثابتة بالكتاب والسنة لكن اذا رأيت الرجل يأتي بالسلوب فقط من عند نفسه ينفي دون ان يثبت شيء ليس الله بجوهر ولا عرض ولا ذي حرارة ولا ذي برودة ولا بذي طول ولا قصر ولا دم الى اخر تلك السلوب التي اذا كرأتها في المقالات يكشعر جلدك لو وصف الانسان عظيما من العظماء بمثل هذه السلوب فوقف بين يديه فقال له ايها المعظم لست انت كالك ولست كالزبالين ولست حدادا ولست سمنك... سمكريا ولست ولست ولست جزاريا الى اخره ماذا يقول هذا يوده سجن مختل هو مستشفى الامراض النفسية لانه مختل لا يمكن ان يقف امام عظيم من العظماء ملك من الملوك يصفه بمثل هذه السلوب فكيف عندما يصف الله يا رب لست لا برودة ولا بذي حرارة ولا طول ولا قصر ولا عرض ولا جوهر هل هذا مدح هذا انتقاص لذلك يشنعون مثل هذا الاسلوب وهو شنيع كما سمعتم الطبيعه السليمه ترفض اقراوا في المقالات مقالات الإسلاميين لابي الحسن وفي الفرق بين الفرق للبغداد من هذا السلوب ترون العجائب ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من العافية ومن عوفية فليحمد الله لذلك الاغراق في السلوب والنفي دون إثبات شيء علامة من علامات الجهمية لان الجهمية لا يثبتون لله شيئا الا الوجود المطلق ما هو الوجود المطلق الوجود الذهني الذي لا حقيقة له في الخارج لان من سلبت عنه جميع الصفات وجميع الاسماء لا وجود له في الخارج وجوده ذهني لذلك لا تعد الجهمية من الثلاثة والسبعين فرقا بل خارجة عن هذا العداد وليس من المسلمين الجهمية للمعتجلة انتبهوا قالوا هذا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلام السلف فان الجهمية والمعتزله الى اليوم الى يومه في القرن السابع الهجري وإلى يومنا هذا يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها بل أشعري صغير لو سمعك تقول الله فوق عرشه وتشير هذه الإشارة قال لك أنت مشبه أشعري صغير ليس بجهمي ولا معتدل إلى يومنا هذا كذبا منهم وافتراء بل ربما كفرك عندهم من اشار هكذا لشار الحسيه عند قوله تعالى عند تلاوة قوله تعالى امنتم من في السماء إن اعتقد وجود الله في العلو فهو كافر عندهم وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق قلت غير مرة هؤلاء ينبغي أن يحكم عليهم بالجهل المركب لماذا؟ لأنهم لو علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارة في حجه الوداع ما كانوا يكفون هذا الموقف. يجهلون ثم يجهلون بأنهم يجهلون إذا فيهم جهل مركب. عافانا الله وإياكم منه وهو من أسوأ أنواع الجهل. حتى إن منهم من غلا. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء سلوات الله وسلامه عليهم بذلك بالتشبيه وليس بعد الكفر كفر إذا كان الأنبياء أو بعض الأنبياء عندهم مشبهة فما بال أتباع الأنبياء أتباع الأنبياء من باب أولى ومثل هذه الجرآة لو حقا إنسان غير ثقة ويتوقف في ثقته قد يرد مثل هذا ولكن هذا الراوي ثقة ثبت اتفق على ثقته وأمانته الخصوم قبل أتباعه وقبل أحبابه وهو شيخ الإسلام رحمه الله اسمع هذا الكلام الغريب حتى إن منهم من, من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك أي بالتشبيه ماذا قال حتى قال ثمامة من الأشرس من رؤساء الجهميه ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك لماذا يصف الله بالفتنة وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك لماذا يثبت لله النفس ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا فهو مشبه لاثباته النزول واذا كلام الله يحتاج الى التعليك الى التعليك فهو كفر بواح حتى ان جل المعتزله يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه وأصحابه المثبتين أصحاب مالك الأولين المراد بهؤلاء الأصحاب الذي ذكرهم الشيخ ليسوا المنتسبين إلى هؤلاء الائمه ولكن أصحابهم المثبتون الذين عاصروهم او عاصروا تلاميذهم يطلق عليهم انهم اصحابهم اما جميع المنتسبين لا. المنتسبون الى الائمه الاربعه اليوم ليسوا على مذهب الائمه الاربعه في باب العقيده بل مخالفون لهم والسفيان الثوري واصحابه مالك امام اهل الحجاز والثوري امام اهل العراق والأوزعي وأصحاب إمام أهل الشام هؤلاء الثلاثة زد عليهم أن ليس من ساد. يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين تضرب إليهم أكباد الإبل قبل السيارة والطائرات بالنسبة للحجاز يقصد الإمام مالك للفتوى لذلك يقال لا يفتى ومالك بالمدينة وبالنسبة للعراق السفيان الثوري وبالنسبة للشام الأوزاعي وبالنسبة لمصر الليس بن سعد هؤلاء الأئمة, الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين والشافعي وأصحابه الشافعي تتلمذ على مالك وأحمد تتلمذ على الشافعي وهؤلاء الثلاثة متعاصرون واحمد أصحابه وإسعاق بن راهوي وأبي عبيد القاسب بن السلام الإمام المعروف وغيرهم أدخلوا هؤلاء جميعا في قسم المشبهة إذا دخل ثلاثة من أولي العزم من الرسل في المشبهة ودخل هؤلاء جميعا في المشبهة من الذي بقي خارج, خارج سور المشبهة من بقي الله المستعان هكذا ومن المصائب ما يضحكون لا تستغرب اذا قال لك اشعري صغير اليوم ازهري او غيره انت مشبه قل له قد حكمتم على الائمه الاربعه المشهود لهم بالامامه انهم مشبهه وقبل ذلك حكم سلفكم من المعتزله والجهميه على ثلاثه من اولي العزم من الرسل انهم, جه أنهم مشبهه ما الذي بقي لكم لم يبق شيء وكونهم يشوفونك أنت إنسان عادي بأنك مشبه لا غربة في ذلك نعم وقصلنا فابو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه إمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة دافع عنهم رحمه الله ذكر فيه كلام السلف وغير السلف من الخلف المعتدلين في معاني هذا الباب وأن هؤلاء أساءوا إلى ائمه المسلمين وذكر أن أهل البدع كل سنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ويزعم أنه صحيح في على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها إذا كان المشركون افتروا ألقابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنسمع لا تستغرب إذا افترت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والروافض لاهل السنه ألقابا نعم يقول شيخ الاسلام رحمه الله فالروافض الذين رفضوا الشيخين رفضوا ابا بكر وعمر ثم رفضوا جميع الصحابه بل غلاهم كفروهم الا عليا و... والمنتسبين من عمة آل البيت هؤلاء الروافض ولاة الروافض يردون جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق آل البيت بدعوى إن جميع الصحابة بدءا من أبي بكر كلهم كفار وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرواياتهم مردودة هكذا يرمي الكافر المؤمن بالكفر هذا من باب رمتني بدايها وانسلتي الكفر صفاتهم وليس صفة الصحابة ولكن القوم لديهم طول اللسان ولديهم جرأة ولديهم قدرة على الكذب والافتراء لذلك بالغوا في تكفير الصحابة وسموا من يحب الصحابه ويثبت خلافة ابي بكر وعمر وعثمان ويحب جميع الصحابه لا يفرق بين احد منهم سموهم نواصب ما معنى النواصب جمع ناصب اي نصبوا العداء لال البيت لان في زعمهم لا يجتمع في كلب عبد آل البيت ومحبة بقية الصحابة نوال آل البيت عليا وأولاده يجب أن يتبرع عن الآخرين في زعمهم ما ابطل هذا الزعم وأما صدور أهل السنة والجماعة فقد وسعت لمحبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتقربون إلى الله بمحبتهم لشرف الصحابه ولخيريتهم كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام ويحبون الصحابه من اهل البيت للصحبه وللقرابه معا لا يفرقون بين أحد منهم ابدا فليعلم هذا لتعلموا حقيقه الروافض وهم شر الطوائف على الاطلاق شر الطوائف على الإطلاق الروافض الروافض والجهمية الذين تقدم ذكرهم لا يدخلون في الثلاث والسبعين فرقة بل هم خارجون كفار فالروافض تسمي أهل سنة نواسب والقدرية نفاة القدر يسمون أهل سنة مجبرة سيأتي تفسير هذا لأنهم يزعمون بأن أهل السنة يرون بأن العبد مجبور يأتي التفسير بعد قليل والمرجئه تسميهم شكاكا المراد بالمرجئه هنا مرجئه أهل الكلام وليست مرجئه الفقهاء كالإمام أبي حنيفة وأصحابه الإمام أبو حنيفة وأصحابه من أهل السنة والجماعة وليسوا من مرجئة اهل الكلام فارجاءهم عبارة ان تأخير الاعمال من الدخول في مسمى الايمان فقط مع المطالبة بالاعمال وان الاعمال شرط لصحة الايمان والجهمية تسميهم مشبهه تشترك مع الجهمية المعتدلة والاشاعره في هذه التسمية وأهل الكلام يسمونهم حشوية إذا فرق شيخ الإسلام بين الجهمية وبين أهل الكلام المراد بالجهمية هم غلاط الجهمية أتباء جهم من صفوان المعروفين وأهل الكلام هم المعتزلة والأشاعرة وبالمناسبة ما نسمع من بعض الشباب بأن بعض المدرسين يقولون علم الكلام هو التوحيد هذا خطأ علم الكلام ليس بتوحيد علم الكلام ضد التوحيد ولكن الاشاعر لكونهم لا يعرفون التوحيد الذي جاءت به الرسل والعقيده التي في الكتاب والسنة لا يعرفونها لذلك يسمون ما عندهم توحيدا وعقيده اما يوحدون في توحيد الربوبية تماما لكن هل توحيد الربوبيه جهله احد ابو جهل لم يجهل توحيد الربوبيه ابو جهل لم يجهل توحيد الربوبيه افتخار الاشاعره بانهم يثبتون توحيد الربوبيه بالادله العقليه الدليل على وجود الله تعالى كذا وكذا الدليل على قدرة الله تعالى كذا وكذا من الادله العقلية لا فخر لهم بل ضيعوا اوقاتهم فيما لا طائل تحته في إثبات توحيد الربوبية الذي لم يجهله كافر ما يوما ما أضهم إلا ما تجدد في الآونة الأخيرة من معاندة الماركسيين الشيوعيين الذين يقولون لا إله ها. والحياة مادة الطبيعيين الماديين هؤلاء يقولون عنادا فضمائرهم من الداخل تكذبهم وإلا توحيد الربوبية أمر فطري تماما وأهل الكلام من المعتزلة والأشاعر يسمون على سنة حشوية ما معنى حشوية أي لإثباتهم بأن الله في العلو ويزعمون أو يحسبون من قال بأن الله في العلو جعله محشوا في أجرام السماوات في أجرام السماوات التي فوقنا ويسمونهم حشويا حاشاهم أهل سنة لا يعتقدون بأن الله في داخل السماوات الأجرام المباني التي فوقنا ولا يعتقدون بأن الله يحمله العرش أو الكرسي وأنه محتاج إلى هذه المخلوقات لا بل اهل السنه بأن الله فوق جميع المخلوقات لأن هذه الأشياء مهدثة مخلوقا فأما الله هو الأول الذي ليس قبله شيء كيف يحتاج إلى مخلوق خلقه بعد أن لم يكن هذا المخلوق لذلك ينبغي أن يفهم معنا آمنتم من في السماء اي من في العلو المراد في العلو انه فوق العرش فوق جميع المخلوقات ولا يجوز اعتقاد بان مخلوقا ما كالسماوات يحيط بالله تعالى حاشا كما انه ليس معنا هنا في الارض بذاتي ليس مع الملائكه في السماوات بذاتي بل معنا ومع الملائكه بعلمه وحفظه وتدبيره وسمعه وبصره على التفصيل الذي تقدم ويسموه النوابت الغريب يجي الآن في العقلانيين من يسمينا نوابت يعني هذا إرث العقلانيون ورثوا هذا اللقب من أهل الكلام لأن المذهب متقارب العقلاني يعرض النصوص على العقل وهل هذا ذم أو مدح وفي نظرهم يريدون أن يمدحوا السلف بعدم التأويل لأن التأويل لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، والسلف لا يريدون أن يقعوا في هذا المعنى الظني وأن يعتقدوا نحو ربهم ظنا غير يكيني هذا صحيح لكن ظاهرها ما دلت عليه النصوص غير مراد ومن الذي يبين مراد الله وانه لم يرد بهذه النصوص ظاهرها اراد شيئا اخر من ذا الذي يبين لنا ذلك المراد ومن المعلوم ان المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه من الكلام إن كان المتكلم يريد خلاف الظاهر هو الذي يبين أنه أراد بهذا الكلام خلاف ما يظهر منه أو يبين من كلفه بالبيان وأرسله ليبين للناس ما نزل إليهم وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام وإذا كان الله أنزل قوله سبحانه الرحمن على العش استوى ولم يبين من اول القرآن الى اخره ان الاستواء الذي هو العلو الذي يدل عليه اللفظ الفعل, الفعل استوى الذي تعدى بعلى دل على العلو وان هذا غير مراد اذا لا بد من بوان المراد ولم يأتي ذلك لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاه والسلام وعلى هذا إن المتأخرين قالوا على الله بغير علم وحملوا كتاب الله ما لا يحتمل وما لا يجوز وان يكون كتاب الله دل على ما هو باطل لا يليق بالله وأن ذلك لم يبينه الله في كتابه ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يبينه سلف هذه الأمة خير الناس إلى أن جاء الخلف وزعم الخلف بأنه لا بد من التأويل لتعيين المعنى المراد المعنى المراد هو المعنى الذي عينه الخلف وهو التأويل والتعريف وان يراد باستوى السولاء والسلطان والملك والهيمنة وأن يكون المراد من مجيء الرب سبحانه وتعالى مجيء أمره أو مجيء ملك من الملائكة وهكذا إلى آخر تلكم التحريفات ويقول شيخ الإسلام ليعالج هذا الأسلوب الخطير بمعالجة حسنة ليس فيها التحميل ولكن فيها بيان الاحتمالات ثم بيان المعنى الصحيح فيقول وهذا اللفظ مجمل ما هو اللفظ قول المتأخرين إن ظاهرها غير مراد اجعل الجملة هذه بين أوثين لتنتبه وهذا اللفظ وهي الجملة التي وضعناها بين أوثين إن ظاهرها غير مراد مجمل معنى المجمل اللفظ المجمل الذي يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا ثم يقول فإن قوله قول المتأخر ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين أي صفات المخلوقين وصفات المحدثين نعوت وصفات بمعنى واحد المخلوقون والمحدثون ايضا بمعنى واحد اذا هذه الجملة تفسر بعضها بعضا جملة الثانية تفسير للجملة الاولى مثل ان يراد بكون الله قبل وجه المسلئ انه مستقر انه سبحانه مستقر في الحائط الذي يسلي اليه المسلي. ومعنى الله معنى ظاهره انه تعالى الى جانبنا بذاته ونهو ذلك من المعاني التي لا تليق بالله التي هي من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين يقول شيخ الاسلام فلا شك ان هذا غير مراد قطعا هذا غير مراد غير مراد وغير ظاهر اللفظ كما سيأتي افهموا جيدا ان هذا غير مراد وغير ظاهر اللفظ اي غير ما يدل عليه اللفظ بظاهره هذا احتمال ومن قال ان ما ذهب السلف اعتقاد ان هذا غير مراد فقد اصاب في المعنى من اراد من قال إنما ذهب السلف إن هذا الذي تقدم من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين بأن يكون الله مستقرا في الحائط الذي يسل إليه المسلم وبأن يكون الله معنا بذاته بجانبنا ويختلط بنا إن هذا غير مراد من قال إنما ذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لأن مذهب ذهب السلف اعتقاد أن هذا المعنى باطل وغير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ما دل عليه اللفظ بظاهره هذا ما يعتقده السلف اذا من حيث المعنى إذا نفى أن يكون هذا مراد أن يكون هذا مراد السلف أو مذهب السلف من حيث المعنى أصاب لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث من اعتقد أن نعوت المحدثين وصفات المخلوقين وما مثل به شيخ الإسلام من معنى الاستواء عفوا من معنى كون الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلئ وأنه مستقر في الحائط ومعنى المعي أنه بجانبنا بذاته إن هذا أخطى إذا أطلق إن هذا هو ظاهر الآيات والنصوص بالاختصار من زعم إن ظاهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة وهذا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله أخطأ وأساء الظن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاه والسلام واتهم رسول الله عليه الصلاه والسلام بأنه لم يبين وأن كتاب الله قد يجتمل أحيانا على الباطل الذي لا يليق بالله وذلك الباطل لم يبينه الرسول عليه الصلاه والسلام والبيان وظيفته والصحابة لم يفهموا إلا ذلك الباطل والسلف كله لم يفهموا انتهى وقتهم وعهدهم على اعتقاد هذا الباطل إلى أن جاء الخلف أصحاب العلم الغزير بعد دراسة علم الكلام وفنون اللغة العربية ودراسة البلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها بعد ذلك فهموا مراد الله من هذه النصوص ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن ذلك هو المعنى المعين الذي عينه الخلف بالتأويل وعلى هذا مضى المسلمون قبل نشأة علم الكلام على الباطل عاشوا تلك الفترة الطويلة وهم السواد الأعظم عاشوا على الباطل فيما يعتقدون نحو ربهم وبقي كتاب الله يدل على الباطل قبل ذلك وكذلك سنة رسوله عليه الصلاه والسلام لو أن القوم أمعنوا النظر فيما قالوا لما قالوا ما قالوا ولكن القوم مقلدون يقلد بعضهم بعضا فيمر الكلام عليهم من باب التقليد وحسن الظن بمشايخهم لذلك اساءوا الى كتاب الله هذه الاساءه والى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام واساءوا الى رسوله الامين امينه على وحي بانه لم يبين الحق من الباطل يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا المحال الذي هو نعوت المخلوقين وصفات المحدثين والأمثلة أمامكم فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع في مواضع كثيرة لا يجوز اعتقاد بأن الباطل ظاهر الكتاب والسنة وبعبارة أخرى لا يجوز اعتقاد بأن آية واحدة وحديثا صحيحا واحدا يدل على المحال يدل على ما لا يليق بالله ثم يمر على ذلك عهد السلف حتى ينقضي ثم يصحح ذلك عند الخلف كأن الخلف. هم الذين يصححون لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام ولسلف هذه الامه قضية معكوسة اكيده الخلف هي التي تحتاج الى التصحيح اكيده منحرفه لتعلموا معنى الخلف هم علماء الكلام واحسنهم حالا الاشاعره اذا قلنا الخلف خلاف السلف سلفك كل من سبقك من من الصحابه والتابعين وعلماء تابع التابعين هؤلاء هم السلف هم السابقون الأولون ومن ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بالنسبه حيثما وقع ولو وقع في آخر الدنيا عند انتهاء الدنيا ليس في هذا الوقت فقط بعدنا فهو سلفي, فهو سلفي أي منتسب إلى السلف ومتبع لمنهجهم له ما لهم، لهذا السلفي مال السلفيين من الأجر إن لم يكن أعظم لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره آمن به بالسماع وصدقه وكان على يقين في منهجه لذلك هؤلاء يعتبرون اخوة لرسول الله عليه الصلاه والسلام وقد يكونون اعظم اجرا من الصحابه على كل الناس هنا اما سلف وهم الذين اشارت اليهم الايه الكريمة والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هؤلاء السلف لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين لان في هذه الايام هذه الايام الصعبة بعض الناس يضعون السلفيين مع الاحزاب المحدثه ويعتبرونهم حزبا حزب الاخوان المسلمين حزب السلفيين حزب التبليغيين وحزب السروريين وانت ماشي هذا خطأ تقسيم خاطئ السلف هم اسهاب الخط السلفيون هم الباقون على ذلك الخط على المنهج وليسوا بحزب حزب انشأه انسان معين في وقت معين لا بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إلي لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام جعل السلفيين حزبا من الأحزاب هذا خطأ ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط تركوا الخط الرئيسي الجادة تركوا الجادة وخرجوا الى بنيات الطريق هؤلاء هم الاحزاب الذين ينبغي ان يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من الصواب والخطأ اما السلفيون الصادقون الذين فهموا واتبعوا لا مجرد الانتساب لا يدخلون في هذا التقسيم ابدا قال شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع الذي تقدم الذي هو نعوت المهدثين وصفات المخلوقين إلا إذا صار يظهر لبعض الناس لبعدهم عن منهج السلف ولعدم دراستهم ولجهلهم ولما لديهم من الشبه يظهر لهم ان هذا هو ظاهر اللب اي ظنوا ان هذا الممتنع هو ظاهر اللب فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار لان هذا هو الذي يظهر لبعض الناس بعض الناس كالاشاعرة المعاصرين الذين درسوا دراسة تقليدية لا يزالون يعتقدون ان هذه المعاني الممتنعة هي ظاهر اللفظ. على هذا اذا قال ظاهر اللفظ غير مراد كأنه يقول ان هذه المعاني الممتنعة غير مراد فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الاطلاق هذا اسلوب لشيخ الاسلام في التماس الاعذار بالجهل اي ان من يجهل منهج السلف ويجهل معاني نصوص الصفات الصحيحة التي دلت عليها النصوص بظاهرها جهل ذلك لعذر إما لوجود شبهة وما أثر الشبه أو إنه درس ذلك في مكان بعيد حيث لا يوجد منهج السلف درس ظنا منه أن ما درسه أن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الصحيح هذا ما عليه جمهور ألاب العلم اليوم في خارج الجزيرة في جميع جامعات التي تعتني بدراسة العقيده يعتقدون ان ما يدرسونه باسم العقيده السلفية هو الدين الصحيح وهو العقيده الاسلاميه الصحيحة ولا يعلم غيرها فضلا ان يخالفها اذا هذا معذور او سمع ان هناك منهجا اخر غير منهج الاشاعره ولكن لبس عليه ان منهج الاشعريه او العقيده الاشعريه هي الاكيدة هي اهل السنة والجماعة لبس عليه حتى ظن انه على الحق وان ما خالف ذلك هو الباطل هذا الذي وقع في في القرن السابع قتل في المغرب على ايدي دولة الموحدين مئات المسلمين لما خالفوهم في هذه العقيده لان العقيده تنتقل الى المغرب من العراق بواسطه رحاله، ولما تبنوا هذه العقيده واجتمع على ان عقيده اهل السنه والجماعه استباهوا دماء من خالفهم فقتل خلق كثير على هذا الباطل يرى شاف الإسلام إنما من لبس عليه الأمر أو من جهل هذا الجهل الذي وصفناه فأطلق هذا الإطلاق أنه يعذر ليس في هذا الاطلاق فقط بل في كل ما يعتقد من قال كلمة كفرية وهو يعذر بجهله او لديه شبهه او فعل فعلة كفرية كذلك فهو معذور عنده وهذه المسألة ليست محل اتفاق لأعلمت طلاب العلم بل الذي عليه الجمهور ان المرء لا يعذر بالجهل في اصول الدين وانما العذر بالجهل في الفروع بدعوى بأن الرسالة عمت الله أرسل الرسل وأنزل الكتب والكتاب الأخير عم العرب والعجم، لا عذر لأحد هذا الكلام في ظاهره قد ينطلي على الناس لكن عند إمعان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس أي من اهل العباسيين إلى يومنا هذا الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير وصاحب الشبهة يعذر وأما قبل ذلك عندما كان نور الإسلام قويا والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة والعلماء كثيرون وأهل الباطل قلة عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس كما يدل على ذلك واقعهم وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس أشير هذه الاشاره وأكتفي كيف كان وكيف انقلب وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق شرحناها غير مرة وبالله التوفيق نعم وان كان فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وإن كان الناقل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث أعد أعد وإن كان وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله او جائزة عليه جوازا ذهنية او جوازا خارجيا غير, غير مراد فهذا قد أخطأ في فيما نقله عن السلف او تعمد الكذب فما يمكن احد قط فما يمكن قط ان ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا انهم كانوا يعتقدون ان الله ليس فوق العرش ولا ان الله ليس له سمع ولا بصر ولايه الحقيقة بس انتبهوا لهذه هذه القطعه مهمه يقول شيخ الاسلام اه هو صحيح فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف احوال الناس كون شيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعم عنده باطن من الأمور النسبية وكان أحسن من هذا أن يبين أو أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر يبين له أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى حتى يكون قد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام حقه لفظا ومعنا إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه عفوا نرجع إلى الأمثلة التي لدينا وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا وأن معنا قول الرب سبحانه وتعالى في كبلة المصلي بين يدي المصلي معناه انه ثابت في الحائط من اعتقد هذا المعنى ينبغي ان يبين له ان ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ وان ظاهر اللفظ معنا في كبلة المصلي هذه الالفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة كان الواجب ان يبين هذا البيان اذا رأيت طالبا اشعريا يعتقد هذا الاعتقاد وان الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال تقول له تعالى من أين فهمت لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من شايخنا إلى اخره ليس له لديهم مستند إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات صفات الفعلية والصفات الخبرية ليس هذا الباطل الذي فهمته وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في أهد الشيخ حامد الفقي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب ولا يستعجل عليهم لأنهم من هذا السنف فإذا فعلت ذلك أعطيت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام حقه ونسحت لأخيك الذي ضل وتاه وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي عند السلف يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون ولكن الظاهر غير مراد عندهم هكذا يفسر ما ذهبهم وهو لا يعلم الظاهر غير مراد عندهم إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل ابتعد عن الاختصاص بالاضافة استواء الله نزول الله سمع الله يد الله وجه الله بعد هذه الاضافة لا مشاركه كما تقدم بل هي واجبة لله هذه الصفات المختصة واجبة لله او جائزة عليه جوازا ذهنيا او جوازا خارجيا الجائز في حق الله تعالى واحد وهو الاعدام والايجاج هذا جائز اعدام واماته اشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا اعتقادك بان اعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي اما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه كإيجاد كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا اي لم يقع في الخارج ولكن جائز اي ليس بمستحيل وبعد وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعاني التي تظهر من هذه الايات والاحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين ولا يختص بصفات المخلوقين لأن الاختصاص لهب بالاضافه كما مثلنا بل هذه الصفات وهذه الافعال اما واجبة لله كالصفات التي مثلنا او جائزة عليه جوازا ذهنيا او جوازا خارجيا كافعال الرب كلها سبحانه وتعالى افعاله اما جائزة جوازا خارجيا او جوازا ذهنيا من قال ان هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف والسلف لم يقول هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد ومن نسب هذا المذهب الى السلف قد أخطأ اي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف أري أن يفهم أو تعمد الكذب إن زعم بأن أهد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك ان نسب هذا إلى السلف هو مخطئ وإن أو تعمد الكذب إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب يقول شيخ الإسلام فما يمكن احدا قط ان ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وإما تتابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفا ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء فالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا او ظاهرا انهم كانوا يعتقدون او يوجد فيهم يوجد فيهم واحد يعتقد بان الله ليس فوق العرش بذاته وان الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه لو بحثت ذلك لما وجدت الى ذلك سبيلا ابدا اذا من نقل عن السلف هذا اما مخطئ في النقل او متعمد للكذب نعم اقرأ هنا اسلوب استعمله شيخ الاسلام وهو في الاصل اسلوب او استلاه علماء الكلام ولكن شيخ الاسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مرادا لذلك يسأل طالب فيقول ما معنى قوله بل واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجي انتبه يتطلب ان نكف قليلا ونشره ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات صفات واجبة ثابتة له وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعليه ومن الصفات الخبرية والعقلية هذه يقال لها واجبات وهناك مستحيلات المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين هذه من المستحيلات وهناك جائز إذا واجب ومستحيل وجائز إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها بدون ان تحدد مثل الاشاعر بخمسين عقيده بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجود الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة هذا واجب، الواجب في هذا الباب معنى الثابت اي ثابت لله وهناك مستحيل ما لا يليق بالله تعالى لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر القدرة صفة ذاتية لله ولأنه الغني الغنى وصف ذاتي لله تعالى إذا علمنا الواجبة والمستحيل بقي الجائز ما هو الجائز علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون الجائز شيء واحد وهو العدام والإيجاد العدام والإيجاد والشيخ هنا فصل هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا ومثلنا فيما تقدم ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد والاشياء التي تتجدد في هذا الكون ايجاد هذا وعدام هذا جائد جوازا خارجيا لانه واقع بالفعل اشياء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي او جوازا ذهنيا جائد لله تعالى عن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره وياتي بغيرنا ذلك جائز لكن وقع بالفعل لا اذا جائز جوازا ذهنيا والله اعلم راجعوا الشريط ما زاد على هذا خذوا لكم الشريط راجعوه في وقت الاخر شريط الليلة ان شاء الله لان هذا شيء جديد عليكم نعم هذا شيء زائد على شرف الصحبه يثاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه ويعملون اعمال الصحابه اعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدون فامنوا به هذا أمر زائد على شرف السحبة شرف السحبة لا نشاركهم فيها ولكن نشاركهم في الأعمال ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابه وسوف نأتي بنص صحيح سريح في هذا لأن الآن ما إنما أروي بالمعنى نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التاويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف يعني الخلف بينهم لفظي على هذا بمعنى ان الفريقين السلف والخلف اتفقوا على ان هذه الايات ايات الصفات والاحاديث لم تدل على صفات الله تعالى لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك سفا سفا على الاتيان والمجيء لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية بل لا دلالة لها هذه الصفات لا تدل على شيء مجرد الفاظ ولكن السلف امسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد والمتأخرون من الخلف رأوا رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى عن المعنى المناسب لمسيس الحاجة الى ذلك فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء والمراد بالمجيء مجيء امره او مجيء ملك والمراد بالنزول نزول امره او نزول ملك قالوا نضطر الى هذا لمسيس الحاجة والسلف جبن لم يؤولوا لماذا لماذا جبن لانهم يخشون ان هذا المعنى المؤول اليه غير مراد لانه ظني غير حقيقي ويقولون الفرق بين الطريقين بين طريق السلف وطريق الخلف أن, ان هؤلاء اي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل ويجزمون ذلك جرأة على الله وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد لماذا لجواز ان يراد غيره هذا ما قلناه بانه ظني يخشون ان يؤولوا كما اول الخلف ان يقول المراد بالاستواء الهيمنه ويكون مراد الله غير ذلك واخطاوا وقالوا على الله بغير علم هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد ماذا صار موقف السلف اذا بالنسبة لهذه النصوص مجرد تلاوة الالفاظ لا يستفيدون منها شيئا الا مجرد تلاوة الالفاظ كيف يتدبرون هم أمورون بتدبر القرآن يتدبرون ايات لا يفهمون معناها ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مرد هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه أسائل السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب كل هذا خطأ وتخبط الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى وهو كون الله فوق العرش وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر ويجب أن يعتقد هذا الظاهر ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه هذا هو الواجب قال شيخ الإسلام وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون إن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله بل ظاهرها غير مراد ثم لم يؤولوا امسكوا عن التأويل خشية ان يقولوا خلاف الواقع وان هو هم الذين عينوا مراد الله يقول شيخ الاسلام وهذا القول على الاطلاق كذب سريح على السلف اما في كثير من الصفات فقطعا كذب دون تردد مثل ان الله تعالى فأ...